<تصفيق> السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله تعالى نحمده نستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا من سيئة أعمالنا ما يلي الله تعالى فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده رسوله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 نستكمل ما بدأناه من التعليق على كتاب نور اليقين في سيرة سيد المسلم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين وأرى لضيق الوقت أننا سنتجاوز بعض النقاط التي ذكرها الشيخ الخضري رحمه الله تبارك وتعالى وأترك يعني لحضراتكم أن تقرأوها. حتى يتسنى لنا الوقوف على باقي الدروس والعبر والفوائد التي يمكننا أن نستخرجها من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وما خطه الشيخ الخضري رحمه الله تبارك وتعالى فكنا قد توقفنا عند فرض الحج ونتجاوز هذه النقطة ثم السنة السادسة ثم ذكر سرية ثم غزوة بني الإحيان ثم غزوة الغابة ثم ذكر سرية سرية سرية سرية سرية ثم سرية أخرى وسرية تريها ثم ذكر قتل أبي رافع وذكر سرية ثم قصة عكل وعرينة ثم سرية أخرى ودخل إلى غزوة الحديبية سندعو هذه الصرايا لحضراتكم تقرؤونها وتتمعنون في قراءتها وأسأل الله تبارك تعالى أن يفتح علينا وعليكم بمنه وفضله وبركته سبحانه وتعالى والليلة بعون الله وحوله ومنه وتوفيقه وامتنانه نتكلم في غزوة الحديبية هذه الغزوة كان السبب الرئيسي في هذه الغزوة أو سبب خروج المؤمنين لهذه الغزوة هي رؤيا رآها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم رأى صلى الله عليه وسلم أنه دخل البيت هو وأصحابه وطافوا وحلق بعضهم وقصر المع وأخبر أصحابه بذلك. استبشر فاستبشر صلى الله عليه وسلم بهذه الرؤية واستبشر أيضا أصحابه صلوات رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين لذلك أنزل الله تبارك وتعالى قوله لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لا تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا خرج النبي صلى الله عليه وسلم في مستهل للقيادة سنة ست من الهجرة النبوية حال صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم حيث استنصر الرسول صلى الله عليه وسلم العرب ومن حوله من البوادي من الأعراب ليخرج معه وهو يخشى صلى الله عليه وسلم من قريش أن يعرضوا له بحرب أو أن يتعرضوا له صلى الله عليه وسلم بحرب أو أن يصدوه عن البير فأبطأ عليه كثير من العرب فخرج صلى الله عليه وسلم بمن معه من المهاجرين والأنصار الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه وبمن لحق به من العرب من العرب الذين فضلوا الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم وساق النبي صلى الله عليه وسلم الهديا وأحرم بالعمرة ليؤمن الناس وليأمن الناس حتى يكون هناك إشعار منه صلى الله عليه وسلم إشعار عملي لقريش أنه ما جاء لحرب وما جاء لقتال إنما جاء لأداء العمرة فقط صلى الله عليه وسلم وليعلم الناس أنه إنما خرج زائرا وليس محاربا وإنما جاء معظما للبيت ومعظما لشعائر الله تبارك وتعالى وكان صلى الله عليه وسلم هذه من فطنته قد أرسل عينا تسبقه والمعلوم أن العين المقصود به من يأتيه بالأخبار من يأتيه بالأخبار أرسل عينا تسبقه وكان المكلف بهذه المهمة الصحابي الجليل بصر أسف أرسل بصر بن سفيان الكعبي وكان مشركا وكان بصر بن سفيان مشركا وقيل أنه كان مسلم وسوف نفصل الكلام على هذه المسألة عند ذكر الفواري فقال يا رسول الله هذه قريش سمعت بسيرك فخرجوا معهم العوذة والمطافيل العوذ وهي الناقة ذات اللبن والمطافيل هي الأمهات اللوات معهن أطفال صغار يرضعونهن حتى يعلموا رسول الله وسلم بأنه إذا جاء لإبادة هذا البلد بمن فيه من أهلي فإنه سوف يبيد هؤلاء الضعفاء فإنه سيبيد هؤلاء الضعفاء، فخرجوا ومعهم العوذ والمطافين، وقد لبسوا جلود النمور، لبسوا جلود النمور، وقد نزل بثي يعاهدون الله ألا تدخلها عليهم أبداً، يعني خرجوا لإعلام النبي صلى الله عليه وسلم أنه إن قاتل سيقاتل الكل، سيقاتل الرجال والنساء والأطفال حتى الرضع. وعاهد الله ألا يدخلها رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا، وهذا خالد بن الوليد رضي الله عنه في خيلهم قد قدموا إلى كراع الغميم وكان خالد لم يسلم بعد جاء إلى كراع الغميم فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أقاف ثم قال أترون أن نميل إلى ذرار هؤلاء الذين أعانوهم أم ترون أن أم البيت فمن صبنا عنه قاتلناه وكانت هذه عادة النبي صلى الله عليه وسلم أن يشاور أصحابه لأن الله تبارك وتعالى قال له وشاورهم في الأمر والله تبارك وتعالى يقول أمرهم شورى بينهم فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يشاور أصحابه حتى ينزل على رأي واحد منهم إن كان موافقا للشر فقال أترون أن نمضي ندخل إلى مكة فإن صدونا قاتلناهم أم ترون أن نعود إلى هؤلاء الذين تخلفوا عننا فنحاربهم قالوا يا رسول الله ما جئنا إلا معتمرين إحنا جئين إيه؟ معتمرين نتم العمرة فقال صلى الله عليه وسلم فروحوا إذن يعني هيا بنا ننطلق إلى مكة ثم قال صلى الله عليه وسلم من رجل يخرج بنا من طريق غير الطريق الذي قصده احنا قلنا دلوقتي ان قريش لما سمع بمسير صلى الله عليه وسلم عملت ايه؟ خرجت في استقباله ومعهم العوذ والمطافيل صلى الله عليه وسلم لما عانم بمكانهم قال لأصحابه من رجل؟ يخرجنا من هذا الطريق إلى طريق آخر نلتف من حولهم يعني لو هم استقبلون من هذه الجهة مثلا لو استقبلون الجهة الشرقية نلتف حتى نأتي من الجهة الغربية أو وقفوا لنا في الشمال نذهب إليهم من الجنوب كل ذلك حرصا من صلى الله عليه وسلم على الله يصطدم بقريش وحتى يعلمهم حتى يعلمهم أنه ما جاء لقتالهم صلى الله عليه وسلم فقال رجل من أسلم أنا يا رسول الله فسلك بهم طريقا وعرا حتى مل المسلمون وتعبوا وشق ذلك عليهم ليه؟ أن انت الطرق غير المأهولة دائما تكون وعرة ودائما تكون صعبة فيها صعود جبال ونزول جبال وفيها مرور أنفاق ومن ذهب إلى مكة ومشى في هذه الجبال يعلم فعلا وعورة هذه الجبال وصعوبة المشي بينها كنا في العام قبل الماضي قادمين من مدينة الرياض لدخول لأداء المناسك فمنعنا قالوا ليس معكم تصريح فعودوا فرجعنا فمن الله عز وجل علينا ببعض إخواننا من أهل مكة قال أنا سأدخلكم إلى مكة تحجون وتعتمرون بإذن الله ولكن من طريق غير الطريق التي عليها هؤلاء فدخل بنا من قلب الجبل فمررنا فعلا من فوق الجبال كلها جبال صخرية صعبة صعبة فعلا عندما تصعد على هذا الجبل ويعني تصعد إلى ذروته وإلى قمته تشعر بنوع من الرهبة لو, ذ لو زلت قدمك لسقطت تقطعت إرباً إربت فكان يعني أنا أتصور هذا المنظر شق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مشقة يسيرة حتى أفضوا إلى أرض سهلة في واد منقطع وصلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه صلاة الخوف بمكان يسمى عسفان صلى بهم صلاة الخوف بمكان يسمى عسفان فلما رأت خيل قريش جيش النبي صلى الله عليه وسلم وأنهم خالفوا الطريق، وأنهم رجعوا إلى قريش راكدين، ذهبوا لمقابلة النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذات الطريق الذي ذهب إليه. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا سلك ثنية المرار، دركت ناقته صلى الله عليه وسلم في هذا المكان. فقال الناس خلأت القصوات فقال صلى الله عليه وسلم ما خلأت وما ذلك لها بخلق ما ذلك لها بخلق قولهم خلأت القصواء يعني الناقة بركت خلاص مش قادره يمشي او حرنت بمعنى يعني عندنا في اهل الريف نقول حرنت الدابة يعني مش عايز يمشي خلاص تجيبه كده كيبه كده مش ايه مش عايز يمشي خلأت القصواء فقال صلى الله عليه وسلم ما خلأت وما هو لها بخلق لكن حرثها حادث الفيل فهذا المكان الذي مر فيه النبي صلى الله عليه وسلم هو المكان الذي أرسل الله عز وجل فيه الطير الأبابيل على أبراهتة وجنوده عندما جاءوا لهدم الكعبة المشرفة وإنما وقفت لبيان هذه الآية يعني القصواء ما وقفت إلا ليعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذه العضو العبر أن هذا المكان هو المكان الذي كان فيه الطير الأبابيل ثم قال صلى الله عليه وسلم والذي نفس بيده لو سألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها ثم زجرها فوثبت طبعا الكلام ده احنا الآن في الواقع الذي نعيشه نحتاج إلى هذه الدروس والعبارات والعبر لو سألوني خطة يعظمون فيها شعائر الله تبارك وتعالى لأجبتوا إلا أجبتهم إياه فيها تقدير المصلحة والمفسدة وإن ينبغي على الداعية إلى الله تبارك وتعالى والدعاء والعلماء الربانيين حسابات المصالح والمفاسد كما يحدث الآن الآن نحن في مجتمع ليس بمجتمع إسلامي بالصبغة الكاملة مجتمع نعم نقول الدار دار إسلام وأن الأصل في الناس مسلمون لكن الكثير من الناس لا يعرف شيئا عن الإسلام وكثير من الأفكار وكثير من الموجات التغربية والموجات التي تدعو إلى انحراف المجتمع عن الجادة وعن الطريق المستقيم ولهم دعوات ولهم نعرات فالآن الإسلاميون يحاولون الوصول بالناس إلى بر الأمان فهم إذا دعوا إلى خطة فيها رشد سلكوها هذا هو المقصد أنه كلما دعيت إلى خطة فيها رشد وفيها تعظيم لأمر الله تبارك وتعالى، وليس فيها نوع من المفاسد فأجب فإن ذلك من الحكمة والفطنة قال النبي صلى الله عليه وسلم معلم أصحابه والذي نفسي بيده لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتون إياه ثم زجر الناقة فوثبت فعدل بها حتى نزل بأقصى, الحديب بأقصى الحديبية، فلم يلبث النزح فلم يلبس الناس أن يعني جلسوا في هذا المكان وشكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قلة الماء، شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قلة الماء، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم سهما من كنانته وأعطاه رجلا من أصحابه فقال إنزل به إلى هذا القريب أو إلى هذا المكان فاغرزه فيه. فأخذ الرجل السهم فغرزه في المكان الذي يعني أمره بي صلى الله عليه وسلم فتفجر الماء كأنما نهر جاء أو فاض من السماء فشرب الناس ورووا وأكلوا وحملوا الماء وكانت هذه من معجزاته صلى الله عليه وسلم فلما طمأن النبي صلى الله عليه وسلم وجلس واستراحه وأصحابه أتاه بديل بن ورقاء بديل بن ورقاء جاء يعني من المشركين ليرى ماذا سيصنع محمد صلى الله عليه وسلم؟ فجاء بديل بن ورقاء وكان من خزاعة. فكلمه النبي صلى الله عليه وسلم وسأله ما الذي جاء بك محمد؟ فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يأتي لحرب وإنما جاء زائرا للبيت معظما لحرمته. فرجعوا إلى قريش فطمئنوهم فأخبروهم أن محمد صلى الله عليه وسلم ما أقبل للحرب. المفترض إن يعني أبو بن ورقاء رجل من قريش أو من بطون قريش فيطمئن قريش فتطمئن فلم تطمئن قريش إلى ذلك. فلما وصل إليهم أرسلوا إليه صلى الله عليه وسلم برجل آخر يسمى مكرز أو مكرز ابن حفص. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم نظر إليه صلى الله عليه وسلم وقال هذا رجل غادر. يعني تفرّس في صلى الله عليه وسلم أنه رجل غادر. فقال لأصحابه هذا رجل غادر. فلما انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكلمه مثل ما كلم بديل ابن ورقاء رجع إلى قريش فأخبرهم أيضا أنه ما جاء لقتال وما جاء لحرب إنما جاء معظما لحرمات الله ثم ما لبثت قريش أن بعثت برجل ثالث يسمى علقمة وك بحليس ابن علقمة وكان سيد الأحabis في قومه أنتو عارفين الأحabis هم الجماع الصمر أو السود الذين كانوا يعيشون في مكة فكان لهم زعيم كان يسمى حليس ابن علقمة وفلما رأه النبي صلى الله عليه وسلم مقبلا شوفوا بأفق النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا رجل معظم إن هذا الرجل من قوم يتألهون يعني يتألهون يعني يتعبدون ببقية من بقايا دين إبراهيم عليه السلام يعني ما زال عنده تعظيم الإيه تعظيم الكعبة والبيت فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يطلقوا الأنعام التي معهم الهدي الذي ساقه صلى الله عليه وسلم أن, يطلق أن يطلقوه أمامه يستقبلوا بالإيه؟ بالهدي فأطلقوا الهدي وفي رق وفي رقابها علامة الهدي فلما رأى ذلك عاد ولم يكمل مسيره إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر قريشا أن هذا ما جاء لحرب وما جاء لقتال فقالوا اجلس إنك أعرابي جلف فألمش هذا أصلا ليه؟ إن محمد جاء لقتالنا لأن عند قريش سوء الظن ثم بعد ذلك أرسلت قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجل يسمى عروة ابن مسعود الثقفي فحتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم فجلس بين يديه ومن صفاقة قريش ومن قلة أدبها كانوا يتكلمون عليه وسلم بكلام بذيء ولكن النبي صل الله عليه وصحبه الكرام ضربوا أروع الأمثلة في الأدب والصحابة رضي الله عنهم أرضاهم ضربوا أروع الأمثلة في تعظيم النبي صل الله عليه وسلم وفي محبته وفي إظهار قدره صل الله عليه وسلم لدى الكل فلما دخل عروة ابن مسعود الثقفي جلس النبي صل الله عليه وسلم قال أجمعت أوباش الناس حتى تستأصل بها بيعضتك يعني يسب الصحابة حتى تستأصل بها بيضاتك المقصود بها بيضاتك المقصود به أهلك وناسك يعني أه وأيم الله لك أني بهؤلاء يعني إذا دخلوا في الحرب انكشفوا عنك غدا وتركوك قال أبو بكر أمصص بذر اللات طبعا هذه الكلمة كلمة شديدة يعني الكلمة كلمة فيها نوع من الشدة ولكن أقر النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر على قوله فكان كلام أبو بكر رضي الله عنه أرضاه كلاما مستحسنا في هذا المقام وسنبين ذلك إن شاء الله عند ذكر شيء من الفوائد. فقال من هذا قال إنه أبو بكر فنظر إلى أبو بكر وقال لولا يد عليك يعني أنت لولا أن لك علي سابقة وفضل لرضدت عليك وأفحمتك فسكت ثم أخذ تناول لحية النبي صلى الله عليه وسلم وهو يكلمه ورجل قائم على رأس النبي صلى الله عليه وسلم وهو المغيرة بن شعبة وكان كلما مد يده ليعبث بلحية النبي صلى الله عليه وسلم يضربه المغيرة بن شعبة ويقول ارفع يدك وإلا قفعتها يعني شيل إيديك وإلا هاتار فنظر إليه وقال أي غدر من أنت من هذا قال المغيرة بن شعبة قال في بعض الروايات أنه قال أي غدر وهل غسلت سوءتك وهل غسلت سوءتك إلا بالأمس وفي الرواية أنه قال أي غدر ما زلت أسعى في غدرتك يعني أنا لسه ما زلت أسعى في غدرتك وكان المغير بن شعب رضي الله عنه أرضاه في جاهليته كان قد اشترك مع جماعة من الكفار ثم قتلهم وأخذ مالهم وتركهم منصرة فاجتمعوا ومنهم عروة ابن مسعود الثقفي وقاموا بسداد ما على المغيرة بن شعبة من دين وكان عروه يرقب خلي بالك من الكلام كان عروه يرقبه ما يصنع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم معه صلى الله عليه وسلم فكان لا يتوضأ صلى الله عليه وسلم بوضوء أو بوضوء إلا ابتدره ولا يبصق بصاقا ولا يتنخم نخامه إلا التقطها أحدهم في يده فدلك بها وجهه و... وما كانوا يحدون النظر إليه صلى الله عليه وسلم ويخفضون رؤوسهم عنده ويخفضون أصوتهم ولا يتكلمون إذا تكلم وإذا نظر إلى أحد فهم ما أراد منه فرجع عروة إلى قريش فقال يا معشر قريش إني قد جئت كسرى وقيصر وذهبت إلى النجاشي كل منهم في ملك في ملكه والله ما رأيت ملكا في قومه ما رأيت ملكا في قومه مثل ما رأيت محمد في أصحابه صلى الله عليه وسلم إنهم لن يسلمونه لكم أبدا يعني إيه اللي بتفكروا فيه مش ممكن يحصل فانظروا رأيكم ودع النبي صلى الله عليه وسلم خراش بن أمية الخزاعي فبعثه إلى قريش وحمله على بعير له يقال له الثعلب ليبلغ أشرافهم عما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وأنه ما جاء لقتال شوف كم حوله فعقروا البعير وكادوا أن يقتلوا ذلك الرجل فمنعه الأحابيش وتركوه يعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فدعا النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليبعثه إليهم فاعتذر عمر رضي الله عنه أرضاه لأنه ليس له أحد في قريش يحميه ثم دعا غيره صلى الله عليه وسلم وكان عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه أمير البررة وقتيل الفجرة رضي الله عنه وأرضاه فتجهز عثمان رضي الله عنه وأرضاه وركب دابته وذهب إلى قريش حتى يخبرهم أنهم لم يأتوا لقتال فدخل عثمان رضي الله عنه إلى مكة فاستقبله أسامة بن سعيد بن العاص فذهب به وأسرج له فرسا وحمله عليه وأجاره وقال بعد أن تأخر عثمان قال بعض المسلمين قبل أن يرجع خلص عثمان قبلنا يعني عثمان راح بأحج وإعتمر أو اعتمر وطاف بالبيت وسبنا نسانا يعني وقال بعضهم لما بلغ ذلك عليه وسلم أولا قال والله ما طاف وما أظنه يفعل وإن إن شاء الله منتظرون يعني إحنا منتظرين حتى يرجع بهذه البينة فما لبث هذا الكلام أن انتشرت إشاعة أخرى أن عثمان بن عفان رضي الله عنه قد قتل فثارت هذه الإشاعة في أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فقام النبي صلى الله عليه وسلم الله عليه ودعا أصحابه إلى البيعة حل القتال خلاص مدام أرسلت لهم رسول وقتلوه إذن الآن وجب القتال فقام الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده هكذا وقال هذه بيعة عثمان بايع النبي صلى الله عليه وسلم عن عثمان يدا بيد ثم بايع أصحابه صلى الله عليه وسلم واحدا واحدا تحت الشجرة للقتال صلى الله عليه وسلم ولما رجعت لما تمت هذه البيعة إلى بعثمان رضي الله عنه يعود إلى المسلمين فقيل أو قال اشتفيت يا أبا عبد الله من الطواف, الطواف قيل له يا أبا عبد الله اشتفيت من الطواف يعني اجبعت طفت واجبعت قال بئس ما ظمنتم بي والذي نفسي بيده لو مكثت بها سنة ورسول رسل سلم مقيم بالحديبية ما طفت بها حتى يطوف النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ولقد دعتني قريش إلى الطواف بالبيت فأبيت فقلت إلا أن يأتي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فكان النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الصحاء كان النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بعثمان رضي الله عنه وأرضه ثم بعث بعثت قريش سهيل ابن عم يعني انظر لكل هذه المفاوضات أرسلوا بسهيل ابن عم وقالوا إيت محمدا وصالحه في صلحه أن يرجع من عامه هذا ويعود في العام المقبل حتى لا تتحدث العرب أنه دخل مكة عنه حتى لا نتحدث العرب أن محمد دخل مكة عمر فأتاه سهيل ابن عمر فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم مقبلا استبشر صلى الله عليه وسلم وقال أصحابه هذا سهل قد سهل أمركم يعني, يعني تأخذ منها النبي صلى الله عليه وسلم استبشر باسم هذا الرجل هذا سهل, سهل سهل أمركم وقال قد أراد القوم الصلح حين بعثوا هذا الرجل فلما انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم تكلم وأطال مع النبي صلى الله عليه وسلم وصار الكلام في أخذ ورد يعني نعمل كذا لا نعمل كذا نعمل كذا ثم جرى بينهما صلح وكان لهذا الصلح شروط فلما التأم الأمر لم يبق إلا أن نكتب ما اتفقنا عليه وثب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه إلى أبي بكر رضي الله عنه وقال يا أبا بكر أليس رسول الله قال بلى ألسنا على الحق؟ قال بلى أليس على الباطل؟ قال بلى قال فلما نعطي الدنية في ديننا؟ يعني لما نفشش نحربهم ونقتلهم ونفتح البيت؟ قال هو رسول الله وليس يعصيه الزم غرزه أو قال يا رجل اتق الله هو رسول الله وليس يعصيه إلزم غرزه فهذا كلام لم يشفي صدر عمر فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أولسنا على الحق؟ قال بلى قال أليس على الباطل؟ قال بلى قال ولسنا يعني نحن أحق بذلك منهم؟ قال بلى قال فلما نعطي الدنيا في ديننا؟ قال أما رسول الله ولست ولست أعصي. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه. فما زلت أصوم وأتصدق وأصلي وأعتق من الذي سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم مخافتك أن أكون قد آذيت النبي صلى الله عليه وسلم أو بدا من اعتراض ولو الطفيف على كلامه صلى الله عليه وسلم ثم دع النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وقال أكتب فقال وما أكتب قال أكتب بسم الله الرحمن الرحيم فقال سهيل بن عمرو ما أعلموا الرحمن ولا الرحيم ولكن اكتب باسمك اللهم فكتب علي باسمك اللهم قال لو صلى الله عليه وسلم محمد ابن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل أن علي رضي الله عنه كتبها ثم اتطرد عليها سعيد بن عمرو وقال لو أعلم أنك رسول الله لو أعلم أنك رسول الله ما قتلت فقال أمحوها يا علي فأبى علي أن يمحوها فقال أشر علي بها فأشار إليه فمحاها النبي صلى الله عليه وسلم وفي رواية أن علي تراجع ابتداء عن كتابتها لما أمره النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ثم كتب فيه هذا ما صالح عليه رسول الله وسلم سهيل بن عمر فقال سهيل لو شهدت أنك رسول الله لم أقاتلك ولكن اكتب اسمك واسم أبيك فقال اكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله سهيل بن عمر واصطلح على وضع الحرب بينهم عشر سنين يأمن فيهن الناس ويكف بعضهم عن بعض على أنه من أتى محمد من, أتى محمد من قريش من أتى محمد من قريش رده رسول الله سلم إذا أتى بغير إذن رده النبي صلى الله عليه وسلم ومن جاء قريشا من عند محمد لا يردوه إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فبينما هم يكتبون وقبل أن تنقضي الكتابة إذا برجل يأتي يرصف في أغلاله وهذا الرجل كان ابن سهيل ابن عمرو كان ابن سهيل ابن عمرو فكان قد فر منهم وفر من الكفار وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي فقال سهيل بن عمرو هذا أول ما أقضيك فيه بس أقف هنا هذا أول ما أقضيك فيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم أجزه لي قال لا أجزه لك قال بل أجزه لي قال لا أجزه لك فألح عليه وسلم مرات أجيزه لي فقال لا أجيزه لك فقال رده فصرخ وقال يا رسول الله وكان يلقب بأبي جندل يا رسول الله أأرد إلى المشركين منهم فررت قال سيجعل الله لك مخرجا ثم كتب الصلح لا شك إن هذا الكلام أو هذا الشرط من الشروط الصعبة على نفس النبي صلى الله عليه وعلى نفس أصحابه لكن هو مؤيد بالوحي ولا يقول إلا الصدق ولا يقول إلا ما فيه المصلحة حتى نعلم أنه من المحن تأتي المنح هذا الرجل كما سنذكر إن شاء الله تبارك وتعالى أبو جندل كان له قصة عجيبة بينما هو يعني عائد إلى المشركين معه رجلان من المشركين يحرسانه فجلس يأكلان الطعام لهم المشركين فنظر إلى سيف أحدهم وقال ما أجمل سيفك قال سيفك أجمل من سيفه فقال أرني سيفك فيعني في بغباء المشرك يعني جعله ينظر إلى السيف فأخذه منه وكان قويا شديدا فضربه ضربه وفر الأخر ففك أغلاله وقيده ثم لم يعد إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله قد وفى الله ذمتك فلما رأاه النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم ويح أمة مسعر حرب أنت كده تعملينها مسعر حرب فيعني علم المشركون بأن هذا الأمر قد حدث من بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتكرر هذا الأمر مع رجل يسمى بأبي بصير نفس الأمر فر أبو بصير من المشركين علم أنه إذا أت النبي صلى الله عليه وسلم رده فالتحق بأبي جنن وكان أبو جندل وأبو بصير كلاهما من رجال الحرب الاثنين كانوا أشداء فعزموا على أن يصنعوا خطة محكمة. تأتي بأنف قريش في الطرى فقالوا نقطع الطريق على كل عير تأتي إلى قريش لأن هذا الطريق الذي سلكوه هو الطريق الذي يأتي منه طعام قريش فكانت إذا مرت عليهم عير لقريش قطعوها وسلبوا ما فيه وكان كل من فر من مكة عاد إلى هؤلاء حتى كونوا عصابة وكونوا قوة رادعة حتى أن قريشا استجارت منهم بالرسول صلى الله عليه وسلم قالوا من جاء من عندك لا نريده نرده وما تريد نفعله ولكن اجعل هؤلاء اتركونا نعيش لأنه ما جعلوهم يأكلون ولا يشربون وكده النبي صلى الله عليه وسلم وفى وفى بعهده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من الصلح يعني قال قوموا وانحروا طبعا قال قوموا وانحروا فقام فلم يقم من الصحابة أحد بعد كتابة الصلح طبعا إحنا استبقنا الأحداث ولم نكمل أنه لما كتب قام إلى أصحابه وقال قوموا وانحروا رفض الكل إن هو يقوم وانحر فدخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم سلمة مغضبا فقالت ما لك يا رسول الله قال أرأيت يا أم سلمة أمرت الناس أن يقوم ويحلقوا وينحر فلم يسمع منهم أحد قالت يا رسول الله إن الناس إذا رأوك فعلت فعلوا وبالفعل انظر إلى مشورة المرأة الصالحة عندما تشير على زوجها بما فيه الخير فدعا النبي صلى الله عليه وسلم حالقه ثم نحر هذى وسلم فتتابع الناس يفعلون فتتابع الناس يفعلون فبعض قصت يعني أبو جندل وأبو بصير يعني من قتلهم لهذا المشرك وتكوينهم جماعة من المسلمين المستضعفين للضغط على قريش حتى وافقت قريش حتى وافقت قريش على مطالب النبي صلى الله عليه وسلم وعلى مطالب أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين وكانوا في مكان يسمى سيف البحر كانوا في مكان يسمى سيف البحر فإلى هنا يعتبر قصة الحديبية قد انتهت فوجئت أن الفوائد المستخرجة من قصة الحديبية هذا المقطع الذي ذكرناه شيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تبارك وتعالى استخرج منها 137 فائدة 137 فائدة طبعا يعني أنا أتيت بها للفائدة يعني جئت بها إخواني للفائدة ولكن سنذكر أهم ما فيها من الفوائد وهي قرابة العشرين وسأدع لكم هذه المذكرة تستفيدون منها يقول ابن القيم رحمه الله عن الحكم التي تنمنتها هذه الغزوة وهي أكبر، يقول ابن القيم، وهي أكبر وأجل من أن يحيط بها إلا الله الذي أحكم أسبابها فوقعت الغاية على الوجه الذي اقتضته حكمته سبحانه وتعالى ذلك أن غزوة الحذيبية مليئة بالحكم والفوائد ولقد كتب الإمام ابن القيم وأطوال في زاد المعاد بحثا نفيسا يراجع وذكرت لكم أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب ذكر فيها أكثر من 137 فائدة أسأل جل أن يتغمدهم برحمته فمن جملة الفوائد من غزوة الحديبية من بعف بصر بن سفيان وكان مشركا والخلاف في بصر بن سفيان هل كان مشركا أو كان مسلما فعل القول بأنه مشرك تكون هذه الفائدة أن جواز الاستعانة بالمشرك المأمون في الجهاد جائز عند الحاجة إلى ذلك لأن بصر بن سفيان كان خزاعي وكان عين للنبي صلى الله عليه, عليه على قريش يقول ابن حجر وفيه جواز استنصاح بعض المعاهدين وأهل الذمة إذا دلت القراء على نصحهم وشهدت التجربة بإيثارهم أهل الإسلام على غيرهم ولو كانوا من أهل دينهم ويستفاد منه جواز استنصاح بعض ملوك العدو استظهارا على غيرهم ولا يعد ذلك من موالات الكفار ولا من موالات أعداء الله بل من قبيل استخدامهم وتقليل شوك جمعهم وإنكاء بعضهم بمع ولا يلزم من ذلك جواز الاستعانة بالمشركين على الإطلاق يبقى لا يلزم من كده إيه جواز الاستعانة للمشركين على الإطلاق وهذا لا ينافي قول صلى الله عليه وسلم ارجع فإن لا نستعين بمشترك يبقى لا نستعين بمشترك في الحرب والقتال إنما نستعمله لا نستعين إنما نستعمله يبقى هذا يفرق إنه ليس استعانه إنما هو إيه؟ استعمال ليس استعانه إنما هو إيه؟ استعمال الفائدة الثانية من قول صلى الله عليه وسلم خلقت القصو... من قول الناس خلقت القسواء قال وما ذلك لها بخلق؟ قال منها رد الكلام الباطل ولو نصب إلى غير مكلف يا سلام شوف عظمت هذا الدين رد التهم الباطلة ولو كانت على غير مكلف ها دين نقي نقي مكلفة الناس بتقول خلأت القسواء هي القسواء بتر القسواء أصلاً معروف عنها أنها لا تخلق فقال صلى الله عليه وسلم ما خلَّ ما خلَّت ما خلَّت وما كان هذا لها بخلق خاطب لك كما روى عن عيسى عليه السلام أنه مر على كلب أو مر عليه كلب فقال مر بسلام فقال له بعض أصحابه لما لم تقل له مر كلب ابن كلب يعني هو كلب وأبوه كلب فقال كرهت أن أعود لساني السب كرهت أن أعود لساني السب ففيه إعطاء كل كائن حق خلقت القصواء قال لا ما خلقت القصواء رضي الله عنه وارضاه ومنه أيضا في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف دلالة على أهمية الصلاة وعلى أهمية صلاة الجماعة حيث حافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم حتى وهو في حال الخوف وفي ظروف الحرب وفي ظروف صعبة زي ما قلت لكم سارك النبي صلى الله عليه وسلم طريقا وعرة ومع ذلك صلى صلى الله عليه وسلم وحافظ على صلاة الجماعة بأصحابه كذلك من الفوائد قول أبي بكر الصديق لعروة ابن مسعود أمسوس بظر اللات أن نحن نفر منه يقول ابن حجر وفيه جواز النطق بما يستبشع من الألفاظ لإرادة زجري من بدا منه ما يستحق ذلك ويقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب قول أبي بكر العروة ليس من الفحش المذموم ليه لأن سلم إيه أقر عليه إنما هو من إيه من الرد والنكاء بالعدو من الرد وإظهار القوة والجلد والصلابة إلى أعداء الله تبارك وتعالى الأسلوب اللي فيه شدة للخطاب. لأن بعض الكفار إذا ما خاطبتهم بكلام هين ولي وكلام يستعلى عليه فكلام أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه يبين له أننا نستطيع أن نعاملكم بمثل ما تعاملون به والله أعلم يعني أبو بكر يفهم أو يوصل رسالة إلي أننا نستطيع أن نعاملكم بمثل ما تعاملون به الفائدة الخامسة من وقوف المغيرة ابن شعبة على رأس النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا قبل ذلك في مسألة القيام للقادم جواز القيام على رأس الرجل وليس القيام للرجل والقيام على رأس إذا كان فيه مصلح كأن إظهار القوة والجلد والعز للإسلام والمسلمين فإن ذلك جائز قطعا فإن ذلك جائز قطعا أو إن كان في ذلك إكرام لذلك الرجل أو لذلك الشيخ أيضاً من جملة الفوائد محبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمهم له وتوقيرهم له كما قال الحافظ رضي الله عنه وما كان عليه الصحابة من المبالغة في تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم وتوقيره ومراعاة أحواهه وردع من جفا عليه بقول أو فعل ثم ذكر قوله والتبرك بأثاره وطبعاً نسأل إذا التبرك بأثار النبي صلى الله عليه وسلم أنا أحب أن أبيعها التبرك بأثار النبي صلى الله عليه وسلم في حياتي جائز التبرك بأثر النبي صلى الله عليه وسلم في حياته جائز لأن صلى الله عليه وسلم ترك أصحابه يفعلون ذلك وكان لام سلما قارورة فيها شعرات من شعر النبي صلى الله عليه وسلم, فيها فيها عرق صلى الله عليه وسلم كانت تتضييب منه وكان مع شعرات النبي صلى الله عليه وسلم كانت تستشفي بها فكان ذلك في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أما التبرك به صلى الله عليه وسلم بعد موته لا يجوز والتبرك بالصالحين أيضا لا يجوز لأن طبعا المسألة دي البوطي في كتاب قصيرة البوط طبعا يشغب ويشنع على السلفيين وأهل السنة والجماعة أنهم لا يجهزون التبرك بأثار النبي صلى الله عليه وسلم ويستغل هذه القصة بأنه ما تنخ من أخام إلا بها أحد وموجهه إنما فعل, إنما فعل ذلك إظهارا لتعظيمه وإظهارا لقوته وإظهارا لمكانته صلى الله عليه وسلم أمام الأعداء وأيضا لو فعلوها تبركا كان ذلك في حياته كان ذلك مشروطا بحياة صلى الله عليه وسلم لم نعلم ولا يعلم التاريخ، ولن يسجل التاريخ واقعة واحدة أن واحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تبرك به بعد موته أبداً، ما ثبت ولا مرة واحدة أن واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تبرك به بعد موته إذن التبرك كان إمتى حال حياته؟ أيضاً من الفوائد أهمية السلوك، فإن السلوك له تأثيراً قوي كما ظهر ذلك من سلوك أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه سلم وأن أعداء الله أو أعداء الإسلام يرقبون أهل الإسلام بعين واسعة الناس تنظر إلينا الآن بعيون كلها كاميرات مهم جدا مسألة دي الناس تنظر إلينا الآن بعيون كلها كاميرات بيسجل الحدث وعايز يشوف رد فعلك إيه فإذا كان رد فعلك سليم خلاص يعدي رد فعلك في نوع من الـ الـ الـ يعني ولو مجرد الشبهة تجد المؤاخذات بل تكون كما قيل إذا وقعت البقرة كفرت السكاكين خلاص كله بيدبح وكله بيقطع أمس كنت في خطبة الجمعة في بعض المساجد فكنت أتكلم عن الخيانة وربطت ما حدث في مصر من أحداث مقتل المصريين في نادي المصري ولحنات التي مرت بها مصر وقلت أن ذلك من الخيانة لله ولرسوله والخيانة للمؤمنين وأخذت أربط بين الآيات والأحاديث وبين أن الخيانة محرمة وهذه خيانة لدم... لدماء المصريين وكذا المهم حاول بعض الناس أثناء الخضبة في أول عشر دقائق أن يقاطع فأشرت إليه بالسكوت ثم لابث أن تكلم مرة أخرى وقاطعني فأشرت إليه بالسكوت فلما اقتربت من جلسة الاستراحة طبعا كل هذه المقاطعات طبعا تشتت الذهن لأنك أنت طبيعي بتفكر ماذا أخطأ طب أنا قلت إيه غلط طب في إيه طيب طبعا تحتاج أنك تراجع نفسك فهذا يشتت الذهن الخطيب فحاولت إسكاته بالإشارة فيعني ما فام أفلح فلما اقتربت من الجلوس قام وأراد أن يتكلم فسكت فيعني أشرت إليه مرة ثالثة ثم قمت إلى الخطبة الثانية وحمدت الله سبحانه وتعالى وعلقت على هذا الموقف وقلت ان من اداب الجمعة ألا تكلم المسلم أثناء الجمعة لأن ذلك محرم وأن ذلك يبطل الصلاة أو يضيع عجل الجمعة وهو صلى قال لا أنصف فقد لغى ومن لغى فلا جمعه له وقوله فقد لغى ومن لغى فلا جمعه له وقول من قال لاخيه صح فقد لغى كل دي حديث في ان وقلت اذا كان احد عنده تعليق يعني يؤجل بعد الجمعه فبمجرد ما انتهيت من صلاة الجمعة والصلاة لقيت واقف وراي عايز الاه الميكروفون عشان يكمل أمسك الميكروفون طبعا وانهالا يعني بكلام شديد وسيء انتو السلفيين انتو صليين انتو انت ماذا قدمتم وماذا فعلتم وانت انا عارف أدب الجمعة عايز يقول لي انا عارف أدب الجمعة احسن منك ومن ابوك خدت تبلغ فطبعا سكت وما علقت اصلا ثم اخذ يكيل يعني كلمات شديدة فسكت حتى فرغ من كلامه وأعطاني الميكروفون فأخذته وضعته في مكانه ثم سلمت عليه وتركته وانصرفت ولم أتكلم فلما خرجت يعني أثرت السكوت حتى لا يحدث نوع من الشوشرة في المسجد هو رجل كبير في السن لو أنا رضيت عليه ستكون المك... سكون المكان سيشتعل نار هو كبير في السن ومش هيقبل أصلا مني أي رد خلاص وبعض الناس بدأ ينتصر لكلامي لموقفي فطبعا الأمر سيزداد س... سخون فلما أتوقت وانصرفت الشهد من الكلام جاء خلفي رجل من عمر والدي يعني اقترب أو عد أو تجاوز السبعين وجاء من خلفي وإذا بي يقبل رأسي ويقول جزاك الله خيرا أنا بصراحة مبسوط من تصرفك أنت تصرفت بحكمة والتصرف ده كان ممتاز أنت كده أحسنت وكلامك عن إخيانة كلام رائع وكلام المهم يعني رجل قال لي كلمة جميلة قالوا أنا أنصحك أن تذهب إلى هذا الرجل لكن لا تذهب إليه وحده خذ معك أناس من كبار السن حتى يستطيعوا أن يجادلوا حتى لا يعني تسقط هيدتك وذلك هو خيرا وانصرفت المقصد ان التصرف في مكانه دائما يأتي بنتيجة إيجابية يعني تخيل أنا رديت على هذا الرجل وهو مثلا ولاده موجودين في المسجد وأعمامه أخواله أريب الموضوع يكون شكله إيه؟ كبر الموضوع وبعض الناس بيكلمه بيقول له لو سمحت يا حاج قال له لين طبعا كبر الموضوع وإنت اسكوة ما تتكلمش ما هو كل واحد من دول عنده لسان وستطيع أن يتكلم فالمقصد أن السلوك السلوك عليه عامل كبير جدا وبعدين الناس الآن يسيرون كما يقال بمبدأ الجيش الحسنة تخص والسيئة تعم إذا شافوا من واحد ص أسروه وكتموه وإذا رأوا من راجل صاحب سنة معصية أقاموا عليه الحد ويعني علقوا المشانق أشفت آدي السنيين وآدي الإخوة وآدي الدؤون وآدي بيقولوا خطبا لك فالسلوك مهم أيضا من الفوائد لما تأخر عثمان رضي الله عنه ظن بعض المسلمين أنه قتل فكان ذلك من الظن ولذلك علمنا ربنا تبارك تعالى بقوله لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقال عمر رضي الله عنه لا تظنن بكلمة خرجت من أمرئ مسلم شر وأنت تجل لها من الخير محملة ده درس نتعلمه لا تظنن بأمرئ مسلم شر بكلمة وإن كنت تجلها في الخير محملة كذلك من المواقف الحرجة اجتهاد الأعداء في إلقاء الشائعات عندما تمر الأمة المستمى بأزمات تجد أن الأعداء دائما يلقون الشائعات زي أيام الثورة تسمع إشعاعات ده في ضرب نار في المكان الفلاني، ده بيخطفوا الستات ده بيقتلوا مش عارف إيه ده بيعمل إشعاعات الأعداء دائما يقذفون بالإشعاعات أيضا من الدروس المستفادة فقه التعامل مع الإشعاع فقه التعامل مع الإشعاع وأنها لا تفط في عضد الدولة المستمى أيضا لما أقبل سهيل بن عمرو ورأاه النبي صلى الله عليه وسلم قال سهل الأمركم فيه استبشار بالاسم الحسن وأذكرت لكم قبل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجل أن يحلب شاه فقال مسمك قال مره أو قال صخرة قال جلس ثم قال من يحلبها قال رجل أنا قال مسمك قال جمرة قال لا تحلبها قال من يحلب لنا الشاق قال رجل أنا قال ما اسمك قال صخرة قال لا تحلبها ثم قال من يحلب قال رجل أنا قال ما اسمك قال يعيش قال احلبها يعني اسم يعيش اسم حل فأمر رجل صلى الله سلام أن يحلب فالمقصد أن رجل صلى الله عليه وسلم كان يستحسن هذه الأسماء ويتفائل بها وليس هذا من باب الطيرة المذمون كذلك من موقف صحابي النبي صلى الله عليه وسلم نأخذ منه اتهام العقل أمام النصوص الشرعي دائماً تتهم عقلك فالعقل الصحيح لا يتعارض مع النقل الصريح ولو كان فيه تعارض يبقى التعارض موجود فين؟ في ذهنة كنت عندك كنت كما حدث مع عمر رضي الله عنه وأرضاه لأن عمر قيل له من أبي بكر إلزم غرزه وقيل رمضي الله عليه وسلم إلزم الأمر فكان التهمة عند مين؟ كان التقصير عند مين؟ عند عمر رضي الله عنه وأرضاه كذلك من قول عمر ما زلت أصوم وأتصدق يبين لنا حرص الصحابة رضي الله عنهم أرضهم للحفاظ على حسناته كل واحد نحافظ على حسنات كذلك أدبهم مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشفافية أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وزي ما ذكرنا في قصة أبو بابا بن المنذر آننزل على حكم محمد قال بنا القتل ثم أشار بيده فقال والله فعلمت أني خنت الله ورسوله شفافية شوف عمر يقول فتصدقته نبي صلى الله عليه وسلم أمر له أن يتصدق ولا أمر أن إنما شف عند الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه كذلك في تسليم أبي جندل إلى الأعداء وإلى المشركين أن في ذلك وفاء لعهد صلى الله عليه وسلم وإبراء لذمة صلّى الله عليه وسلم وتقدير الخير من الله عز وجل فقد يأتي الخير من الشر قد يأتي الخير من الشر والله عز وجل يقول لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم أيضا من جملة الفوائد، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بالحلق ولم يمتثل أمره، واستشارت النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها، كانت فيها الخير والبركة على المسلمين جميعا، لأنها بفعلها هذا وحدت الصف. تخيل لو كان النبي صلى الله عليه وسلم ظل على ما هو عليه والصحابة ظلوا على ما هم عليه، غضب النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه، و يغضب الصحابة رضي الله عنهم وأرضهم لأنهم لم يجدوا جوابا شافيا من النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك كانت مشورة امرأة فهذا يبين عظم وما كانت المرأة المستممة في الإسلام وأن الإسلام يأخذ بمشورة المرأة فإن مشورة هذه المرأة كانت مشورة نافعة كذلك أسلوب الترغيب والترهيب في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا حلقه قال اللهم أفِل للمحلقين اللهم أفِل للمحلقين اللهم أفِل المُحَلِّقِينَ قالوا رسول الله المُقَصِّرِينَ قالوا المُقَصِّرِينَ يعني جبر خاطر المقصرين أيضا بأنه دعا لهم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد ساق من الهج جملا قد أخذ من أبي جهل في الغنائم فجعله النبي صلى الله عليه وسلم علامة وشامة حتى يغيظ ويكون نكاية في أعداء الله عز وجل من قريش وفيها استحباب مغيظة الكفار استحباب مغيظة الكفار لذلك قال الله تبارك وتعالى مثل في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلر فاستوى فاستغل على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وقال زجل ذلك بأنهم لا يصيبهم ضمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيم الكفار ولا ينالون من عدو النيلة إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يريع أجر محسنين كذلك أن نعلم أن العبرة بما تقول إليه الأمور ولو كان ظاهر الأمر الشر العشرون كان لهذا الصلح نتائج عظيمة اولا ذهاب هيبة قريش بدليل أنها هي التي بادرت بمحاولات الصلح اعتراف قريش بكيان المسلمين وقوة المسلمين لأنهم خافوا وقالوا أنت تريد أن تستأصل بيضتنا وأيضاً اختلاط المسلمين بالمشركين وتأثيرهم عليهم وتأثيرهم عليهم وسماعهم للإسلام ومشاهدتهم لأحوال المسلمين عن قرب. كل هذه من الفوائد طبعا نختم بالفائدة العظيمة أن الله تبارك تعالى رضي عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا لذلك جابر يقول قال لنا رسول صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية أنتم اليوم خير أهل الأرض وكنا ألفا وأربعمائة ولو كنت أبصر اليوم لأريتكم مكان الشجرة يعني كان جابر قد عمي لو لو كنت أبصر اليوم لرأيتكم مكان الشجرة. وأيضا عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال أخبرتني أم مبشر أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم عند حفصة يقول لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد الذين بايعوا تحتها قالت بلى يا رسول الله فانتهرها قالت حفصة وإن منكم إلا واردها فقال النبي صلى الله عليه وسلم ثم ننج الذين اتقوا ونظر الظالمين فيها جثية فوصف هؤلاء الذين بايعوا أنهم أهل للتقوى فأسأل الله تبارك وتعالى يرزقنا إياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا وأنصح بقراءة مكاتبات النبي صلى الله عليه وسلم إلى الملوك حتى نستكمل ما بعدها والكلام بعدها على غزوة خيبر الكلام بعدها على غزوة خيبر وصلهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين وسامحونا لأنه لم يبقى لنا إلا ست دروس ست دروس فسامحونا نحن سيعني نقفز قفزات سريعة يعني أترك لكم بعض المواضيع تقرونها في الكتاب لأني لا أجد في ذلك حرج ولا مشقة وسنركز على الدروس المهمة في الدروس القانمة بإذن الله تبارك تعالى حتى أسهل عليكم الأمر بإذن الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته